فالمبكي على ذات الخلق والحيوان وشرف هذا الانسان العضوي بالبيان على كل انسان أن به نزل القران وان العقده اهل الهيام صنع هذا هذه دلاوه الكهانيه والمناقش تذوها أولى الصالح شيء حكم تبني دموع را <تصفيق> Senhor 罗的 No, no, no. u mm -hmm. to Oh, <laughs> oh, وَقِيلَ على لِلَّهِ pour pas avoir de حاجه all that's <laughs> for no Thank you. الله وحده بحقه أيها المسلمون نحييكم من مسجد راجع عربي في مدينة في نصر في القاهرة ونذهب إلى الذي هو قيّش بكلام جد تبارك تعالى القرآن الكريم الذي يدل عنه جد تبارك تعالى